يتساءلون عن الذين العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا لا يعلمون ثم كلا لا يعلمون أرمى على الأرض هذا والجبال هذا وخلقناكم أدواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبلينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أسواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَشَيْرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ ثَرَابًا إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْضَادًا مِضْطَابِينَ مَأْبَاءً لَا بِفِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ذُرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حميل جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فادركوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا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 إنا ذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت جمعت أجاب ويقول الكافر يا ليتني